أيها الإخوة والأخوات مع ختمة الأجزاء نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الرابع والعشرين من القرآن الكريم مع القارئ عمر جاد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن أظلم ممن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 ذلك جزاء المحسنين ليكفِر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكافٍ عبده ويخوفونك بالذي لم يدُونه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 قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه ويحل عليه عذاب مقيم إن أزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فَمَنِ اهْتَدَى فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلَ اللَّهُ يَتَوَفَّى الأَنفُسَ حِينَ نَوْمِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا فيمسك التي قضى عليها الموت ويمسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعان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 وإذا ذُكِرَ الَّذينَ مِن دونِهِ إذا هم يستبشِرونَ قُل اللَّهُمَّ فاطر السماواتِ والأرضِ عالم الغيبِ والشهادةَ أنت تحكم أنت تحكم بين عبادك في كانوا فيه يختلفون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 وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا وَحَقَّ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَإِذَا مَسَّهُ الْإِنسَ نَضْرُ الدَّعَانَ ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَ الْقَالَ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيْتُهُ عَلَى عِلْمٍ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 أن تقول نفسيا حسرة على ما فردت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أَوْ تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين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 لَهُ نَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَعْمُرُونَ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ ولقد أُوحى إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركث ليحبطن عملك لئن أشركث ليحبطن عملك ولتبوون من الخاسرين بل لله فعبد وكم من الشاكرين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 دخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مسوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طب فدخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا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 وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالطوم لا إله إلا هو إليه المصير ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد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 ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسع تبلا شيئا رحمته وعلم فغفر للذين تابوا فغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم ربنا وأدخلهم جن تَعْدِلُ نِلَّتِي وَعَدْتَهُمْ وَمَنْ صَلَحَ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَقِيمُ السَّيَّآتِ وَمَنِ انْتَقِ السَّيَّآتِ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمْتَهُ وذلك هو الفوز العظيم إن الذين كفروا ينادون لما قد الله أكبر من مقتكم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا ثنتين وأحيينا وأحييت نسنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج فهل إلى خروج من سبيل ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم وإن يشرك فيه منه فالحكم لله العلي الكبير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 رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون يوم هم ارْئِزُونَ لَا يَخْفَى الله اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِمَنْ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ الْيَوْمَ تُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ لَا يُظْلَمُ الَّذِينَ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 والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصير اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبة كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم كانوا هم اشد منهم قوه فِي في الارض فافذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من ذَلِكَ ذلك بانهم كانت تاتيه الرسلهم في البينات فكفروا فاخذهم الله ان قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ مِنْ عِبَادِنَا قَالُوا قَتَلُوا قال قتلو أبنائ الذين آمنوا معه واستحيوا نسائهم وما كيد الكافرين إلا في ضلال وقال في العوم ذهوني أقتل الموسى واليدع ربه إني أخاف أي أن يبدل دينكم أو أي يظهر في الأرض الفساد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 اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وان يكذبا فعليه كذب وان يك صدقا يصبكم بعض الذي يعدكم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 وقال فرعون يا هامان بنني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك سين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل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 من عمل سيئاً فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة، فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها.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 فيقول الضعفاء للذين استكفروا إن كنا فيقول الضعفاء للذين استكفروا إن كنا لكم تبعم فهل أنتم فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من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 قالوا أولم تعد أتيكم رسلكم بالبينات قالوا, قالوا فدعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا وَيَوْمَ يَقُومُ الأَشْهَادُ يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ هُدًى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أداهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغين فاستعذ بالله, فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر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 الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مضيّرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون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 ثم من نطفة ثم من علقة ثم من علقة ثم يخرجكم طفل ثم لتبلغ أشدكم ثم لتبلغ أشدكم ثم لتكون شروقا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما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 وَعَدَ اللَّهُ حَقًّا فَإِمَّا بُذِيَّنَّكَ بَعْضَ الَّذِينَ نَعُدُّهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْهُمْ وَمِنْهُمْ, ومنهم مَن لَمْ نَقُصَّصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أمر الله قضي بالحق وخسره نادك المبطلون الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدودكم وعليها وعلى الفلك تحملون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 كانوا أكثر منهم وأشد قوته وآثارا في الأرض فما أغنى فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا فرحوا بما عندهم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 سُنَّة اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ حَامِيٌّ تَنْزِيلٌ مِن الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إله وفي آذاننا وقض وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل, فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه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 وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سواء, سَوَاءَ لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَ طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قال اتَيْنَا طَائِرًا فقضاهن سبع حَمَامًا في يومين وأوحى فَتَرَى طَيْرًا يَطيرُ فَوْقَهُ فَيَقُولُ هَٰذَا حَمَامٌ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 قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما بِهِ به كافرون فأما عاد فِي في الأرض بغير الحق وقالوا, وقالوا من أَشَدُّ منا قوة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 وَقَالُوا لِجُلُودِهِم لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَن تَقَنَّى اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا قُلْتُ أن تستترون أي يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جرودكم ولكن ظنتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلك ظنكم الذي ظنتم بربكم أرداكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم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 فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم, ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الفلد جزاء يايتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أدنى الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنسب عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة.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 وَإِن مَّا يَنزَغْكَ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنَ الْهَمْسِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالقَنَرُ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ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 إن كدر الأرض خاشعة فإذا أنزلنا, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحي الموتى إنه على كل شيء قدير إن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 قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدَمٌ وَشِفَاءٌ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُرُوا وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمَاءٌ ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلبة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ كنا مع تلاوه مباركه للقارئ الشيخ عمرو جادو